فَقَدَرْنَا فَنَعْمَلُ الْقَادِرُونَ وَأَيُّ يَوْمٍ إِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً أَمْ أَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل دي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر 119. كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكربين 110. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون 111. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين 113. فإن 111. إن كان لكم كيد فكيدون 112. ويل يومئذ للمكذبين 113. إن المتقين في ظلال وعيون 114. وثواكه مما يشتهون 115. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون